Jesus. Mm -hmm. لَا تُلُو عَلَيْكَ مِنَّا نَبَأٌ إِذَا أُصِيبُوا فِي yəh u an bə وانت جننتم الامين or I don't be لِنْظَ لَمَا أَنَّ وَعْدَ اللهِ 25 اصْبَحَ في مَدِينَتِ امْخَايْفَ إِنْ يَسْرِقْ فَقَوْفَ إِذًا لَنَسْتَوْصِرَنَّ بِالْأَمْسِ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فَسَخَى لَهُمَا ثُمَّ تَعَلَّى إِلَى الْرِبِ فَقَالَ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا قُل لَّنْ يَحْدُثَ مَا يَا